وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُمْ وَرَاءُوا سَمِعُوا وَرَأَوْا لَأَنقَضُوا عَلَيْهِمْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا لَهُم مِّنْ دَافِعٍ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا على مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى تَفْضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا